ولئن ميتموا أو أَوْ لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله منت لهم ولو كنت فضا ضليظ القلب لم فضوا حَوْلِكَ حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في لمر فإذا عزمت فتوكل على الله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 يَوْمَ لِيَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ مَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ فُتِمْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ إِنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ